والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَنِ اعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِلْتَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِلَى فُتْحَةِ أَجْوُجٍ وَمَأْجُوجٍ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ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 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون